السلام عليكم يقول شخص نذر أن يذبح بقرة كل عام في يوم عرفه ويريد أن يجعل هذا الذبح يوم النحر بدلا من يوم عرفه فهل هذا جائز ما دام حدد وقتا في في نذره فليفي بنذره في الوقت الذي حدده ما دام حدد وقتا في في نذره فليفي بنذره في الوقت الذي حدده ما لم يكن في الوقت محظورا أو في المكان مثلا الذي حدده محظورا مثل ما سأل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك الرجل الذي نذر أن ينحر إبلا ببوانه خصص مكانا للنذر سال النبي عليه الصلاة والسلام هل فيها وثن من أوثان الجاهلية وهل فيها عيد من اعيادهم قيل لا قال في بنذرك أي في المكان الذي حددته إذا حدد وقتا أو حدد مكانا يعني لو قال نذرت كل سنة أن أذبح عجلا في البلد الفلاني يعرف بلدا فيه فقراء كثر وأناس محتاجين فالواجب عليه أن يثبت هذا النذر كل سنة في هذا المكان الذي حدده أحصل الله ليكم يقول أنه انتقض وضوءه أثناء الطواف فما العمل؟ هذه المسألة لأهل العلم فيها قولان منهم من يرى أن الطواف مثل الصلاة فلو أن انسانا في صلاة انتقض وضوءه فعليه أن يعيد الصلاة من أولها فبعض أهل العلم يرى أن الطواف في ذلك مثل الصلاة وأنه إذا انتقض وضوءه في, في, في, في طوافه فيذهب ويتوضا ويعيد الطواف من أوله والقول الثاني من أهل من أقوال أهل العلم أن الذي عليه في هذا المقام أن يذهب ويتوضا لأن الطواف لا يصح إلا بالطهارة فيذهب ويتوضا ويرجع ويكمل طوافه من حيث انتهى لأن الذي مضى من طوافه مضى على طهارة فيكمل ما بقي من طوافه على طهارة وجاء في أثر عن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق رضي الله عنهما أنه انتقض وضوءه في الطواف فذهب وتوضع وأكمل من حيث انتهى ولعل هذا هو الأقرب والله تعالى أعلم أحسن الله ليكم هل الذبيحة التي على الحاج المتمتع هي نفسها التي عليه في بلاده؟ لا تلك أخرى تلك التي في بلاده أضحية عنه وع وعن أهل بيته ولو اكتفى بها عن هذه التمتع لم تجزئ لم تجز لأن تلك أضحية عنه وعن أهل بيته في بلده كل عام. يذبحها يوم عيد الأضحى أو أيام التشريق الثلاثة عنه وعن أهل بيته أما الهدي فهذا عمل يتعلق بالحج عندما يجمع بين حج وعمرة قال الله تعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما سيسر من الهدي لو أنه اعتمر ولم يحج ليس عليه هدي ولو حج ولم يعتمر ليس عليه هدي ف... لكن إن جمع في زفرة واحدة بين العمرة والحج سواء كان قارنا أو متمتعا فإن عليه الهدي سبع بدنه أو سبع بقرة أو شات لفقراء الحرم أو أيضا بدنه كاملة أو بقرة كاملة ينفرد بها نعم الله يقول دفعت ثمن الهدي في الحجة الماضية إلى جزار وكان الثمن قليلا وأنا أشك الآن في أنه قد ذبح الهدي أم لم يذبح من خلال تصرفاته فما الحكم؟ الأصل،, الأصل وهذا حقيقة ينبغي أن يتنبه له كل حاج الأصل أن، أنك إذا أردت أن تنيب شخصا ليقوم بهذا العمل عنك لا تنيب أي أحد وليس أيضا كل من يأتيك ويحمل أوراقا أو مستندات ويقول تحب أنك فيك هدي التمتع نحن نكفيك ذلك ليس كل من يأتي ويعرض نفسه يكون صادقا والناس فيهما الصادق وفيهما الكاذب من لا يتق الله من لا يتق الله ياخذ اموالا ولا يذبح ولا يقوم بذلك فيهم من ياخذ مالا ليحج ولا يحج ياخذ عن الغير مالا بل ياخذ من اكثر من شخص يأخذ من أكثر من شخص 10 او اكثر ياخذ منهم مالا ليحج حج نيابه عنه او عن غيره ولا يحج عن اي منهم وقبل أيام قلائل امراه كانت تسأل احد اهل العلم قالت من سنوات وأنا اخذ من الناس ما اللي وما كنت أحج وأنا أريد أن أتوب الآن ماذا أصنع وأنا الآن أريد أن أتوب ماذا أصنع تسأل لكن هذا كله ينبه ينبه الحاج أنه في مثل هذه الأمور لا يعطي أي أحد لا بد أن يطمئن إليه الآن سبحان الله لو كانت القضية ترجع إلى مصلحة دنيوية وحاجة دنيوية شيء تريد أن تشتريه وقابلت شخص وقلت له أريد ساعة مثلا أحتاج إلى ساعة النوع الفلاني بقيمة أربعمائة ريال ذلك هات أنا لك. انا اشتري لك الساعه تقول لا ما اريد اكلف عليك جزاك الله خير ما اكلف عليك انا سابحت عن المكان واشتري فما بالنا اذا جاء شخص لا نعرف حاله ولا نطمن وقال وقالنا اذبح عنك خذ اذبح في مثل هذا نسارع وفي الشيء الذي يتعلق بمصلحة دنيوية دنيويه نتوقف ونتحرى ونسال ونلتفت لمن هو بجوارنا هذا ايش رايك يسألني يقول انا اشتري لك الساعة اعطيه ولا ما اعطيه اما في الهدي مباشرة تجد بعض الناس مباشر اي شخص يقابله يعطيه وهذه شعيرة وعبادة لا ينبغي ان يستهام بها بل يعتنى بها وتعظم ومن تعظيمها الا يكون دفع هذا الهدي الا لمن اطمئن لحاله نعم والحمد لله فيها جهة مخولة ومعتمدة من الدولة ولها مكاتب رسمية حول الحرم وايضا في مكة وفي المشاعر لهم مكاتب رسمية وينادون بمكبرات سندات الأضاحي ومعتمده ومراقبه من جهة الدولة هؤلاء يدفع لهم وأنت مطمئن يدفع لهم وانت مطمئن جهة يعني معتمدة وعمل متابع ودقيق بإذن الله تبارك وتعالى وسواء دفعت لهم الآن في المدينة أو دفعت لهم في مكة الأمر في ذلك واسع نعم أحسن الله عليكم يقول هل على الحاج صلاة عيد ليس على الحاج صلاة عيد وليس أيضا عليه صلاة جمعه لكن إذا وافق أنه وقت صلاة العيد في المسجد الحرام فيصلي مع الناس نعم صلى الله يسأل عن مدى مشروعية القنود في صلاة الصبح الصحيح أن القنود في صلاة الصبح أو غيرها من الصلوات إنما يكون عند النوازل فالنبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يقنط في النوازل فإذا نزلت بالمسلمين نازلة من عدو أو نحوه فيشرع القنود للنازلة لا أنه سنة ثابتة في كل صلاة فجر يصليها الإنسان نعم أحسن عليكم يقول هل يجوز للمحرم استعمال بعض الطيب لإزالة رائحة العرق لا ليس له أن يستعمل الطيب ومر معنا في الحديث سابقا نهي المحرم عن مس الزعفران والورس وهما نوعان من الطيب لهما رائحة فنهي عن عن ذلك فليس للمحرم أن يمس طيبا وإزالة العرق يكون بغسله بالماء أو بمزيل آخر لا يكون فيه الطيب لا. أحصل الله عليكم أما استعمال مادة يقول أنها ليس فيها رائحة طيبة لكنها تزيل رائحة العرق لا بأس إذا كان استعمل مادة تزيل العرق ولا تعد تلك المادة طيبا فلا بأس بها أحصل الله عليكم يقول هل الصلاة مضاعفة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم فقط ام هي في جميع توسعات المسجد المضاعفه في الصلاه في مسجد النبي عليه الصلاه والسلام تشمل الزيادات كلها لان الزياده لها حكم المزيد الزيادة لها حكم المزيد فقول النبي عليه الصلاه والسلام صلاه في مسجدي هذا خير من 1000 صلاه فيما سواه الا المسجد الحرام يشمل المسجد القديم ويشمل جميع الزيادات أحصل الله ليكم يقول هل يجوز في حالة الاحرام النوم في غطاء مغلق من كل جهة إلا الرأس لا يدخل في داخله وإنما يجعله لحافا على بدنه يجعله لحافا على بدنه وأيضا يتجنب المحرم أن يغطي رأسه نام الله يسأل عن المساجد التي تزار في المدينة وهل منها مسجد القبلتين الذي يشرع زيارته في المدينة مسجدان هما اللذان ثبت الدليل بمشروعية زيارتهما وما سوى ذلك لا دليل عليه هذا المسجد مسجد النبي عليه الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام ومسجد قباء لقوله عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته واتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره نعم أحسن الله ليكم ما حكم العمل في المكس لا ليس للمسلم أن يتعامل بالمكوس وكل ما فيها أكل لأموال الناس بالباطل بل يجب عليه أن يتجنب ذلك وأن يحرص على أن يعمل عملا ليس فيه حرام وليس أيضا فيه شبهة حرام وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات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 واجعلنا هداتا مهتدين اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغناب اللهم آمنا في أوطاننا واصح أئمتنا ولا أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا وبأنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تولي على المسلمين خيارهم اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم اللهم أبعد عنهم يا حي يا قيوم شرارهم يا ذا الجلال والاكرام اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخرة سره وعلنا